اللهم بك أ ص ب ح ن ا وبك أ م س ي ن ا وبك نحيا وبك نموت و إ ل ي ك النشور